يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لَمْ يَبْدَ أَيَحْسَبُ أَن لم يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَطَ حَمَلَ عَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذأ مقربه أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة